de la salle ñu lay ñaan nga enoy nga bayyi couper son bi pour jangé comment fait bismillah auzubillah himina alim ñu ngi ñaan ofii ngeen djeggal New ñi yor téléphone ñu def ko su mode vibreur wala silence mode vibreur wala silence allah jere ngeen djef wa allah أعوذ بالله السم العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منوير أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين وجاذب أذمة أسرار المحققين بجذبات القرب والتمكين فاتحي أقفال قلوب الموحدين بفاتحة التوحيد والفتح المبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما مهين وأسلي وأسلم على من أنقذ الإنسان من بدشة الشيطان وأدخله الجنان فذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نجم المهتدين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القائل العظيم ورضي الله عن غوث الثقلين فرد الجامع وجامع الفرد سلطان الصلاة الأولية ملجأ الغرباء قوة الضعفاء بلد الأمين مقام المحمود السير الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره ونور دريحته ورضي الله عن مقدميه الشريفين الشيخ الكامل ملجأ الغرباء المهاجر الكبير الشيخ الفاسمبا المهاجر وابنه الشيخ الكامل الشيخ الفا خمى المرحوم رضي الله عنهما ونفعنا بعلومهما وبركاتهما آمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول عمر الشيخي وعمدتي الشيخ محيد دين الفى ايده الله ونسره وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله kon si gatalé ginaaw bañu santé borom bi subhanahu wa ta'ala simbolém ciant diko bak diko kagn di nan jadjef yow yalla yow miñu mayon ñu fekke daw way nga mayat ñu fekke ren di la mi borom baax te di borom asaman ak suuf nga may ñu ay dewen ni dewen di ñaanal suñu cheikh muhiddin yalla yalla gëna dëgeeral taxawayam yalla may ko wër yalla may ko dal yalla may ko ak mbolém jabotu moulana al fahama di nuyu di wax wa hamadun delu wat pak bo xamne mi non nagn ko jamono ak wa nurul absar ñew fek seeni mbokki bala di amin di len ñaanal yalla yalla yalla geuna degeeral ak wa maqamul mahmud yalla na lan yalla taxaw wa mazalika ala allah bi aziz wa assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rahim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 على خادم الحضرة القدسية عين رحمة ربانيا أمين الأسرار إلهيا عروش المملكة الصمدانيا بذات الخله تاج يا الفاتح الخاتم مولانا محمد بالقاسم ولا اله الا الله قدره الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام سرمديا على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام سرمديا على النبي المصطفى محمد سلام الله ثم على النبي المصطفى محمدا سبعتهم قد UKP باتباعه وجمع رسول الله لا يرشع سلام الله ثم على النبي المصطفى محمد فكم سيد في آمنت بسيد وحسبك سجدثي قتلوي محمدا سلام الله سلامه على النبي المص leurة محمدا بمره رسول الله أهدي وأهتدي وأرغم عنف الجهد من كل ملحد وقيم الله ثم سلامه على النبي المصلاة محمدا وإن زهزا البطال عجفى لمنشد حززت بمره لحاشمي محمدي الله ثم سلامه على النبي المصلاة محمدا وإن جهز البطل اتفل منشد حذفت بمدهل هاشمي محمدي الله على النبي المصطفى محمد بمدير رسول الله اهدي واهتدي وارغم انفل الجهد من كل ملحد صلاه الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد الله ثم على النبي محمد فلا تلعي ثم سلام على النبي المصدر محمد أجد مدى خير الخلق ذاتا وجودة واهر عن سوى ما صنه لك حيدة فلا تلعي ثم سلام على النبي المصدر محمد إليك رسول الله أشهر نوائبا من الدار لا يحوى لها المتحمل فلا ثم على النبي اللهم حمدا واني لارجو ان هبك تنجلي فانك لي جاون وحسن وما قلوا لا تلايسوا سلاما على النبي المصطفى محمد صلاه الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد سلامه على النبي محمد صلاه الله ثم سلام على النبي المستوى محمد صلاه الله ثم سلام على النبي المستوى على النبي المستوى محمد على النبي المزوام محمد اجر مدى خير الخلق ذات وجودة وهدعا سوى ما سنوا لك حيدتا صلاة الله ثم سلامه على النبي المزوام محمد صماتهم قال اولفت في اتباعه وجمع رسول الله لا يرسا صلاة الله ثم سلامه على النبي المزوام محمد فكان سيد في عاملوه محمد سيد وهزبك محمد صلاه الله ثم سلام على النبي المستقام محمد صلاه الله ثم على النبي المصطفى محمد صلاه الله على النبي الزهرا محمد وان زهزها البطلعه فلي محمدي صلاه سلامه على النبي المجزوى محمدى محمد بمن رسول الله اهدي واهتدي وارغم عن فالجاد من كل ملحده على النبي المستوى محمدا سلاة الله ثم سلامه على النبي المستوى محمدا سلاة الله ثم سلامه على النبي المستوى محمدا يا رب فاسترنا من ظلم كلها بجاه النبي المستوى محمدا سلاة الله ثم سلامه على النبي المستوى محمدا يا رب فاسترنا من ظلم كلها بجاء ابي بكر حبيب نبينا سلام الله ثم سلام على النبي المزوى محمد يا. فيا رب فاصدرنا من ظلم كلها بجاء فاروق حبيب نبينا سلام الله ثم سلام على النبي محمد يا رب فسرنا من ظلم كلها. بجاء ذنورين حبيب نبينا. سلاة الله ثم سلامو النبي المستقى محمد يا رب فسرنا من ظلم كلها. بجاء باب العلم حبيب نبينا. سلاة الله ثم سلامه. على النبي المزدوى محمد يا رب فصلنا من ظلم كلها بجاء جيلان يا حبيب نبينا الله ثم سلام على النبي محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله يا حنم لا إله يا لا إله إلا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي جنبنا من افات الدنيا واحفظنا وفرلنا واحبب بي جاي خير حتى ننجو رسول الله يصب السبو ان الحب ملكات في قيام الله, الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما شئت من множество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 محمد عصول الله أشهد إن محمد عصول الله فلا حيا لنا الفلا حيا هيا إلى الفلاحة يا الله <سؤال> يا إلهي الله يا يا الله يا مجيب دعواتي يا إلهي يا الله يا إلهي يا الله الله يا إلهي, ال -إلهي يا الله يا الهي يا, الله. يا, يا, الله. الله, يا, يا الله. الله يا مجيب إلهي. إلهي, إلهي يا الله يا الله يا يا يا إلهي إلهي يا الله يا إلهي يا مجيب يا إلهي الله إلهي يا مجيب دعواتي يا مهيمن هيمين يا. لا يا عزيز جبال. لا يا قهر وهم يا. لا يا سترسى مليا. لا يا ولي يا. يا الهي يا. يا الهي يا. الله يا الهي دعوة يا, يا الله, الله, الله يا الله, الله الهي يا الله يا الله لا اله الا الله يا الله لا اله الا الله يا الله لا اله الا الله يا الله لا مولانا الله مولانا الملك يا الله فدي شغلينا الله شيدي شغلينا الله فدي شغلينا يا الله نعم الحمد يا الله نعم الحمد يا الله نعم الحمد يا الله اللهم الحمد لك لا اله يا الله شمديله يا الله يا سيدي شمديله الله سنى ذيلا يا الله يا سلطان الاول يا الله شامد القايد يا الله يا الهي يا الله يا مجيب يا الله يا الله يَا مُجِيبَتْ دَعْوَاتِ Allah, اللَّهِ Hello. La la الله الله شهماح يدي الله الفا الله عطا عمره سيده الله الله قلبي يا действие em என்னmma السلام عليكم الله الله على الله لا إله إلا الله الله حنان منا الله الله غليان شكور الله الله لا اله الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا la لا اله الا الله لا اله الا la لا اله الا la لا اله الا la لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله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 La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha La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 إلا الله لا إله <سؤال> إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله La اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله La الله La اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله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 Thank mm -hmm. you. From the من of hell, man is saved from شاطين سيطان وأدخله الجنان فذاك رسول الله أنا أوسع وأنا الأرض والسماء ما أطيء بل أطير حذر ليلا حذر ليلا وصل الغواني فسلك نهج السادات نهجهما من بدا سراج اهل زمن تراه تذكر خلاق الخليقات صاحب به عارفا يقيك روعات وصرت راح يبالي النحو الساحات صاحب به حازماً دون التفات